مع آيات بينات من القرآن الكريم الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما تيسر له من سورة آل عمران أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ اصطفى آدم, <وموحا> آدم والله سلم be ni لَكَ to la kam ama sizan kon ni mo Välmin Well No. Oh. Anna! Oh! وذكروا <تصفيق> بك Of... Um. Oh, <laughs> One D. Oi, ان ميع كلكم ja uh -huh. وَمَنْ فِى الْقُرَى مَآبًا يَمِنًا صُرًا تِلْكَ وَإِنَّ لَكُمْ بَضًا لَنْ يَحُومَ لَكُمْ